الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين نبدأ إن شاء الله درسنا في منظومة البيقونيه تحت عنوان التوضيحات الجلية لحل ألفاظ متن البيقونيه قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أبدأوا بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل لاحظوا لا بد أن تحفظوا هذا المتن حفظا جيدا وإن شاء الله أثناء الدرس وحاولوا ما أمكن أنظروا هل حفظتم والحقائق والفوائد التي ستمر بكم وأيضا حتى حل ألفاظ متن البيقونية لا بد أن أسألكم عن بعض الألفاظ قال المصنف رحمه الله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. هذه البداية في قوله أبدأ أبدأ يعني منظومة هذه هذه البداية بداية إضافية حيث بدأ بالحمد ثانيا وبدأ بالبسملة أولا فافتتح الناظم رحمه الله مقدمته بالبسملة ثم بدأ في النظم فيكون الابتداء بالبسملة ابتداء حقيقيا، ويكون الابتداء بالحمدلة ابتداء إضافي أو سميه افتتاح والتعبير بالافتتاح أفضل لأن الفرق بين الافتتاح الابتداء الحقيقي والإضافي أن ما تقدم على الشروع في المقصود بالذات فهو إضافي وما لم يتقدم فهو حقيقي كما سيأتي إن شاء الله تعالى فقال المصنف ابدا أبدأ منظومة هذه بدءا اضافيا بحمد الله تعالى اقتداءا بالكتاب العزيز فعل هذا اقتداءا بالكتاب العزيز أن في المصحف مبتدأ, مبتدأ, ماذا؟ مبتدا بماذا؟ بالفاتحة مبدوء بالفاتحة وعملا بكتابات الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرسل فكان يفتتح بالبسمله والحمد له أما حديث كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبطر وفي رواية أقطع وفي روايه اجدم وفي رواية كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه ببسم الله وفي لفظ بالحمد لله وفي لفظ بحمد الله وفي لفظ بذكر الله هذه الألفاظ كلها ضعيفة جدا وقد ألف فيها العلماء أجزاء ومؤلفات بينوا ضعفها بل ووهنها فهذا أحمد بن الصديق الغماري الفا جزئين في هذا الحديث وكذا العلامة عبد الحلك الثاني وكذا في زماننا هناك من ألف بعض الرسائل بين ضعف هذا الحديث والشيخ الألباني أطال النفس في تبيين ضعف هذا الحديث وما زعموه بأن ابن الصلاح وغيره حسنه فهذا التحسين اللغوي وليس التحسين ال الاستراحي فلذلك قال ابدا بالحمد مصلي ابدا بالحمد مصليا يعني ابتداء اضافيا قلنا الضابط هو ما تقدم على الشروع في المقصود بالذات ما تقدم فهو اضافي وما لم يتقدم فهو حقيقي فهو حقيقي لان تقدم على الحمد لله البسمله تقدم على الحمدلة البسمله اذا فالابتداء بالبسمله ابتداء حقيقي والابتداء بالحمدلله ابتداء إضافي لأنه تقدم عليها شيء فكل حقيقي إضافي ولا عكس فبينهما عموم وخصوص مطلق إذ الحقيقي كما قلنا ما لم يسبق أصلا ما لم يسبقه شيء والإضافي ما تقدم أمام المقصود وسبق بشيء وسبق بشيء فمثلا الحمد سبق بالبسملة والبسملة لم تسبق بشيء فالبسمله الابتداء بها حقيقي سبقها سبقتها البسملة الابتداء بها إضافي هذا هو الفرق بينهم أبدأ بالحمد الحمد في كلام العرب عندما يطلق يراد به الثناء الكامل الثناء الكامل بصرف النظر عما قيل في, أل في ألف الحمد هل هي للاستغراق الجنس أي جنس المحامد الجنس من المحامد فهو سبحانه وتعالى يستحق الحمد بأجمعه إذ له الأسماء الحسنى والصفات العلا ولله الأسماء الحسنى فالحمد إذن ثناء على الممدوح بصفاته مطلقا يعني من غير سبق إحسان من غير سبقي إحسان بخلاف الشكر الشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان بما أولى من الإحسان فأنتم إذا قرأتم في القرآن تجدون دائما الشكر ذكرت بعد كلمة شكر ذكرت بعد وجود نعمة وجود نعمة فمثلا لا لئن شكرتم لازيدنكم إشارة إلى أن هناك عطاء لان شكرتم لازيدنكم اعملوا آل داود شكرا كلوا من رزق ربكم واشكروا له وهكذا اذا معنى ان كلمه الشكر تذكر بعد وجود نعمه فاذا على هذا فالحامد من الناس قسمان الشاكر وذلك بوجود نعمه يعني على المشكور بما اولى من الاحسان والمثنى بالصفات والمثنى بالصفات والحمد اختلف فيه العلماء في تعريفه وقال بعضهم في تعريفه لغه هو الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته بجميل صفاته وقال بعض آخر هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل وبعضهم يزيد هو الوصف بالجميل على الجميل على جهة التعظيم والتبجيل فأل قلنا لاستغراق الجنس من المحامد وقيل الفها فيها للعهد وقيل أل فيها للعهد يعني تقول مثلا الحمد لله فهذه ال قلنا للعهد إذا قلنا بأنها للعهد فمعنى أن الله عز وجل حمد نفسه بنفسه في الأزل حمد نفسه بنفسه ازلا ثم امر عباده أن يحمدوه, بذلك الحمد. أن يحمدوه بذلك الحمد هذا إذا جعلناه للجنس إذا جعلناه لماذا؟ للعهد عفوا أما إذا جعلناه للجنس أو للاستغراق يعني لأن العلماء من العلماء من قال بأن ألف للجنس الجنس وبعضهم قال ألف الحمد للاستغراق وبعضهم قال هي للعهد هي للعهد لأن الله سبحانه وتعالى حمد نفسه بنفسه في الازل لأنه لما علم عجز خلقه عن اداء كن حمده حمد نفسه بنفسه ازلا ثم أمر عباده أن يحمدوه بذلك الحمد أن, أن يحمدوه بذلك الحمد إذن فعل القول بأنها للعهد أو للجنس أو للاستغراق فيكونوا تعريف الحمد هو الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته أو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل هذا لغة وأما استراحا فقالوا هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم ينبئ عن تعظيم المنعم فعل لاحظ قلنا فعل وليس بالضرور لأن الشكر يظن البعض بأنه يكون باللسان هذا غلط يكون باللسان ويكون بباقي الجوارح فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامدين وغيرهم وقيل فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب انعامه انعامه إذا شكر المنعم واجب بالشرع ماشي بالعقل كما يقول المعتزله انهم حكموا حكموا العقل في الحسن والقبيح بل الحسن عندهم ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع وعليه يعني عند بعضهم وأما المعتزل فيقولون بأنما ما قبحه العقل وما حسنه العقل وما حسنه العقل إذن فهو الوصف بالجميل اختياريا اختياريا او على فعل جميل اختياري اختياري. قالوا بأن هذا التعريف يكون للحمد والشكر والبعض جعل هذا التعريف للحمد فقط قال لأن الحمد هو اللي كي يكون تعريفه بالجميل الجميل اختياراً اختياريا أم لا فعلا أم على فعل جميل اختياري والشكر ما دل على تعظيم المنعم لإنعامه من قول أو فعل أو اعتقاد من قول أو فعل أو اعتقاد وليس كما يزعم البعض ومعنى الشكر المنعم شكر المنعم واجب هو أنه يتحتم على كل مؤلف ومكلف ومكلف على, عفوا على مكلف ومؤلف أو تالي أو يعني أعطاه الله نعمة فلا بد أن يشكر على هذه النعمة ألف كتابا فيشكر الله على هذه النعمة فهم كتابا يشكر الله على هذه النعمة لأن هذه النعمة ظهرت في هذا الكتاب الذي ألف أو في هذا الكتاب الذي فهم أو في هذا الشيء الذي منع عليه به وايضا معنى الشكر المنعم واجب ايضا لأنه يتحتم على كل مكلف اعتقاد أن كل نعمة ظهرت في الدنيا والآخرة فهي منه تعالى ولهذا من عقائدي الإيمان، ومن اعتقد خلاف ذلك فيكفر ولا كرامة، ولا كرامة. أما شكر الأعضاء الظاهريه فطارت أن تكون واجبة، وطارت أن تكون مندوبة. يعني على حسب ما أمر الشارع به، كما هو معلوم في الشرع وموضح في كتب العقيدة. في كتب العقيدة. إذن لاحظوا أي نعمة رأيتها ظهر ظهر أثرها. عليك في التأليف أو في فعل من الأفعال أو, أو إلى غير ذلك اشكر ربك عليها ولذلك فعل نقول في الحمد استراحا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامدين وغيرهم ونقول في الشكر لغة هو معنى الحمد استراحا ماذا نفعل هنا نبدل لفظ نقوم بإبدال لفظ الحامد بالشاكر نفط الحامد بالشاكر فإذا قيل لك عرف الشكر لغة فتأتي له بتعريف الحمد اصطلاحا واصطلاحا الشكر اصطلاحا صرف ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله إلى ما خلق لأجله وعليه فالحمد أعمل الشكر لأن الشكر يكون مقابلا للنعمة بخلاف الحمد بخلاف الحمد، الحمد قلنا هو سواء كان بمقابل أو بدون مقابل أو بدون مقابل كما سبق في التعريف الثناء الكامل الثناء الكامل وسواء كان قلنا بمقابل أو بدونه والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان بما اولى من الاحسان فالحمد قال العلماء له أركان خمسة أركان الحمد خمسة ما هي؟ الحامد من هو الحامد الحامد هو فاعل الحمد الثاني المحمود من هو المحمود هو من وقع عليه الحمد الثالث المحمود به من هو المحمود به المحمود, المحمود به هو مدلول صيغة الحمد الرابع المحمود عليه شنو هو المحمود عليه هو السبب الباعث على الحمد الفت كتابا أو فعلت فعلا ظهر أثره عليك او على ابنائك أو على اهلك إذن هذا هو السبب باعث على الحمد الصيغة الرك الخامس الصيغه الصيغه هو اللفظ الدال على الحمد الدال على الحمد فاركانه خمسه الحامد وهو فاعل الحمد المحمود وهو من وقع على الحمد المحمود به وهو مدلول صيغه الحمد المحمود عليه وهو السبب الباعث على الحمد والصيغه وهو اللفظ الدال على الحمد والحمد يقول بعض العلماء من المالكية يزعمون أن هناك مسائل تجب على المرء ولو مرة في العمر ولو مرة قالوا تعود بسمالة وحسبالة حلقات شهادة مع الصلاة حمد وتسبح إلى أن ذكروا ذكروا بأن الحمد يجب ولو مرة في العمر قال لك ولكن شريطة أن ينوي به أداء الواجب شريطة أن ينوي به أداء الواجب وهذا يعني قالوه ولكن بدون دليل بدون دليل وبعضهم قال بأنه يستحب الابتداء بالحمداء لكل مصنفين ولكل مدرسين ولكل خطيب وخاطب ومتزوج ومزوج وبين يدي سائر الأمور مهمة وكذا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليما ف الصحيح أن ما قاله المالكي يحتاج لا دليل ولا دليل ولا سيما قد أوجد أقد أوجابوه قالوا مرة في العمر ولو مرة في العمر والله أعلم من أين جاءوا بهذا قال المصنف رحمه الله أبدأ بالحمد مصليا على محمدين أبدأ بالحمد مصليا مصليا هذه حال مؤكدة حذف عاملها تقديره أصلي على محمدين حال كوني حال كوني مصليا اي ناويا الصلاه مصليا ومسلما ومسلما هناك يعني حذف المعطوف يعني مع حف العطف مع مطوفه. حذف العط مع معطوفه وهذا معروف في اللغة العربية الواو قد تحذف مع معطافت الواو مع معطافت يعني مصليا ومسلما ومسلما وهذه حال مؤكدة وقد بينا هذا سابقا في عند قول ابن مالك وعامل الحال بها قد في انحولها ترتفع الأرض المفسده إلى آخره أي أصلي على محمد حال كوني مصليا أصلي حال كوني مصليا ومسلما أي ناوي صلاة ناوي صلاة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ورد فيها أدلة كثيرة في فضلها والوعيد الشديد الذي ورد أيضا في من سمع اسمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولم يصلي عليه والقصة المعروفة بين الرسول عليه والسلام وجبريل قل آمين قل آمين ومن ذكرت عنده ولم يصلي عليه وعلى الصلاة الإبراهيمية إلى غير ذلك فقد ألف العلماء في هذا مؤلفات كثيرة كالقاضي وكابن القيم وأيضا كالسخاوي وغيرهم فالآن لا داعي لذكر الادله لان يكفي الان ان نحل الفاظ مثل المصنف والمقصود علم الحديث وليس المقصود الصلاه أو احكام الصلاه على محمد لاحظوا على محمد محمد صلى الله عليه وعلى وسلم من قول من اسم مفعول من اسمي مفعول ولكن اسم مفعول حمدا يعني المشدد أما المخفف فاسم مفعوله لا يكون محمدا بل يكون محمودا يسمو مفعوله يكون محمودا فاذا نقول محمد منقول من اسم مفعول حماد المشدد الميم أما مخفف الميم فاسم مفعوله فاسم مفعوله يكون محمودا وليس محمد والمحمد شنو هو المقصود بالمحمد؟ المحمد في اللغة هو الذي كثرت خصاله المحمودة فكل من كثرت خصاله المحمودة يقال له محمد أي محمود عند الناس أو نقول بأن الله تعالى وملائكته حمدوه حمدا كثيرا بالغا غاية الكمال فقيل له محمد فقيل له محمد وأذكر أنني قرأت في كتاب القاضي عياض الشفاء بأنه قال قد حمى الله هذا الاسم يعني اسم محمد فلم يتسمى به أحد ممن ادعى النبوة في الإسلام مع كثرتهم ولم يتسمى به أحد قبله وإنما هكذا يقول وإنما سمت العرب محمدا قرب ميلاد ميلاده لما أخبار الأحبار والكهان أن نبي يبعث في ذلك الزمان يسمى محمد فآن ذلك طافقوا يسمون أبناءهم بمحمد, بمحمد وقد قيل إنهم ستة لكن الحافظ بن حجر استدرك عليهم نحو الخمسة عشر وقال عياض أيضا كان المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أحمد قبل أن يكون محمدا كما وقع في الوجود وزعم أن تسمية أحمد وقعت في الكتب القديمة وتسميته محمدا وقعت في القرآن ولكن ابن القيم رد على هذا الزعم في كتابه القيم جلاء الأفهام في الصلاة على خير الآن حيث قال إن اسم النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة محمد كما هو في القرآن قال وأما المسيح واما المسيح لاحظوا فإنما سموه أحمد كما حكاه الله عنه في القرآن إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة, ومن التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد يسمه أحمد إذن فتسميته بأحمد وقعت متأخرا عن تسميته محمدا في التوراة ومتقدم على تسميته محمدا في القرآن محمد في القرآن إذن فما ذهب إليه القاضي عيال غير صحيح بل الصحيح اسم محمد كان المصطفى ينبغي أن يقول كان المصطفى محمدا قبل أن يكون احمد عكس ما قاله القاضي عيال على محمد على محمد خير نبي ارسل ارسل هكذا بألف الإطلاق خير نبي ارسل يعني أرسل لعموم الخلق وأرسلناك للناس رسولا يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أرسلها بألف الإطلاق خير خير خير يعني تطلق على معان تأتي خير بمعنى هنا أفعل تفضيل فعل تفضيل بمعنى أخير ولذلك معلوم في اللغة العربية يجوز حذف الهمزات من أخير وآشر من أخير وآشر حتى قال القائل وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم اخير منه وآشر أخير منه وآشر وخير لها معان أربعة وقيل خمسة جمعها من قال خير له من المعاني أربعة اسم ومصدر وتفضيل صفة اسم يعني يطلق على المال المال يقال له الخير وإنه لحب الخير لا شديد المراد بالخير المال ويطلق أيضا على المصدر ويطلق على التفضيل كما هنا ويطلق على الصفة يطلق على الصفة إذا فهنا المقصود به التفضيل فمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل من الخلائق كلها حتى أفضل من جبريل هو جبريل أفضل الملائكه الملائكة ورسول الله أفضل, أفضل من الملائكة حتى من جبريل أفضل من جبريل باتفاق العلماء ما عدا عند الزمخشاري وبعض من شذ على اتفاق العلماء فجعلوا جبريل أفضل من محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى قال رد عليه ردا قويا فقالوا جرى صاحب الكشاف من غير مهيع فلا حرج عليه فإنه أعمى وأعرج قالوا أعمى البصيره أما أعرج قالوا بأنه عندما كان يطلب العلم صافر في بلده فيها مملوءه بالثلج فمن كثرة ما سار في الثلج سقطت أطرافه وكان يعني يعرج وقيل إنه كان له طير فدخل في حفرة وكان مربوطا لديه فلما جذب, جذب الخيط قطع رجل الطير فتألمت أمه فقالت له قطع الله رجلك كما قطعت رجل هذا الطير فاستجاب الله دعائها فكان أعرج هكذا قالوا ولذلك قالوا أما العمى فهو عمل بصيرة عمل بصيرة فلكن الزمخشاري لما رأى كثرة الأوصاف التي جاءت في حق جبريل عليه الصلاة والسلام في سورة التكوير ورأى وصفا واحدا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام دعا هذا القول وظن أن بكثره الأوصاف يعني يكون أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام لأن الله عز وجل يقول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين هذه أوصف كلها في حق سيدنا جبريل عليه السلام وأما في حق نبينا عليه الصلاة والسلام فقال وما صاحبكم بمجنون فقارن بين الأوصاف وفضل صاحب الأوصاف الكثيرة وهذا غلط وهذا غلط وفضل الله عليه صلى الله عليه وسلم اعني نبينا عظيما كما قال تعالى وكان فضل الله عليك عظيما وقد فضل الله بعض الرسل على بعض وهذا معلوم في القرآن وفي دواوين السنة يعني انظروا مثلا الله عز وجل يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجه المراد ببعضهم ورفع بعضهم درجه المراد به هو نبينا عليه الصلاة والسلام فالآية بعض ورفع بعضهم درجات إشارة إلى أن نبينا أفضل من الأنبياء كلهم وقد قال سبحانه أيضا ولا قد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورة هذه الآيات صريحة في التفضيل لكن قد يقول قائل منكم إذا كيف تجيب عن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تفضلوا بين أنبياء الله لا تفضلوا بين أنبياء الله وعن قوله أيضاً لا تخيرون على موسى وطبعا أنتم تعلمون بأن الناس يصعقون، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، فأكون أول من يفيق فإذا موسى يعني باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعِقة، فأفق أو كان ممن استثنى الله أو كان ممن استثنى الله، ونفخ في الصور فصعق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فقال لعله ممن استثنى الله والحديث رواه البخاري في مواضع من كتابه رواه في كتاب احاديث الانبياء باب وفاه موسى ورواه في كتاب التفسير تفسير سوره الزمر وفي كتاب الرقاق يعني باب النفخ في السور ورواه غيره فقال لا تخيروني على موسى وذلك وقعت مشاحنة بين مسلمين وكتابين فقال موسى أفضل من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بل قال هو نبينا أفضل من موسى فقال اليهود لا موسى أفضل فلطمه فلطمه المسلم وجاء يشكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي لا تخيروني على موسى ابن قتيبة يقول قول النبي لا تخيروني على طريق التواضع على طريق التوادع ولم يرد حقيقة اللفظ والقول هذا قال كما قال أبو بكر وليتكم ولست بخيركم مع أن أبو بكر خير الصحابة خير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء وليتكم ولست بخيركم وهذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أيضا لا تخيروا بين الأنبياء هذا بكلتا روايته هي في الصحيح لكن المراد به أنه يعني التفضيل المجرد يعني بمجرد الرأي الذي لا يستند إلى دليل أو نقول بأن المراد أنه عن التفضيل الذي يؤدي إلى نقص المفضول ولذلك واحد قال لا موسى أفضل واحد قال محمد صلى الله عليه وسلم أفضل فنطمه يعني هذا قد يؤدي إلى العصبية ويؤدي إلى, ماذا؟ إلى النقص في المفضول أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع كما وقع, وقع اليهودي والمسلم أو نقول بأن النهي عن التفضيل إنما النهي جاء في النبوة نفسها والنبوة لا مفاضلة فيها لأن الله عز وجل يقول لا نفرق بين أحد من رسله. وقال بعض العلماء إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخيروني على موسى أو لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوني على لا يقول أحدكم إنه أفضل من يونس بن متى وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في مثل هذا. قالوا المراد لاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا قبل أن يوحى إليه بأنه أفضل خلق الله. فأنا فقال أنا سيد ولا ادم يوم القيامة ولا فخر ولا فخر. وأيضاً قال قبل أن ينزل عليه قوله تعالى هكذا قالوا يعني وإن كان هذا يعني غير صحيح. قال قبل أن ينزل عليه قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث اي حدث الناس بفضل الله وإنعانه عليك فإن التحدث بالنعمة شكر لها إذن فالتفضيل الذي يؤدي إلى نقص المفضل أو يؤدي إلى الخصومات والتنازعات أو التفضيل في النبوة فهذا لا يجوز أما التفضيل بالأدلة وبأدب والاحترام الأنبياء والصلاة عليهم والسلام عليهم فهذا جائز ولهذا قال أبدأ بالحمد مصلي على محمد خير نبي أرسل نبي النبي في لغة العرب مشتق من النبأ والمراد بالنبأ كما سبق لنا في الدرس السابق الخبر ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عما يتساءلون الجواب عن النبأ العظيم يعني عن الخبر العظيم والخبر العظيم قيل انها القيامة وقيل انه الرسول عليه الصلاة والسلام وقيل انه القرآن وقيل وقيل النبأ العظيم وإنما سمي النبي نبيا لماذا؟ لأنه مخبر مخبر لاحظوا فهموا لي هذه مخبر مخبر يعني هو مخبر أي أن الله أخبره مخبر أي الغير أخبره من الذي أخبره ربنا سبحانه وتعالى وأوحى إليه قالت من انباك هذا قال نبأني العالم الخبير إذن فهو مخبر والرب مخبر مخبر له وهو مخبر أيضا فهو مخبر لأن الله أخبره ومخبر أنه يخبر عن الله تعالى أمره ووحيه قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وقال أيضا ونبئهم عن ضيف عن ابراهيم وآية كثيرة في الموضوع إذن فهو النبي قلنا سمي النبي نبيا لأنه مخبر مخبر مخبر لأن الله أخبره وأوحى إليه ومخبر لأنه يخبر عن الله أمره ووحيه أمره هو وبعضهم قال بأن النبوة مشتق من النبوة النبوة هو مرتفع من الأرض مرتفع من الأرض وتطلق أو يعني لفظة النبي تطلقها العرب على علم من اعلام الأرض التي يهتدى بها يقال لها النبأ أو النبي النبي يعني إذا كان علما من اعلام الأرض يعني يهتدى به فقالوا له النبي وطبعا هذا من جهة اللغة أما من جهة الاستراح شاع بين العلماء ليس بين الناس فحسب حتى بين العلماء شاع بينهم بأن النبي إنسان اوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ وهذا غير صحيح هذا بعيد لأمور كثيرة اولا لأن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل حيث قال سبحانه وتعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا نبي إذا فالنبي أيضا مرسل إذ كيف يرسله الله عز وجل ولا يبلغ ولا يبلغ إذا هذا هذا الامر الاول الأمر الأول فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاء هو الأمر بالبلاء فالإرسال يقتضي من النبي البلاغ الأمر الثاني ان ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى والله لا ينزل وحيه ليكتم ويدفن في الصدور ويدفن في الصدور يعني يدفن في صدور واحد من الناس ثم يموت هذا العلم بموت هذا الرجل الذي دفن العلم في صدره دفن العلم في صدره الثالث قول الرسول عليه الصلاه والسلام عرضت علي الامم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد إلى آخر الحديث والحديث هذا معلوم لديكم رواه الشيخان متفق عليه هذا فيه دليل على أن الأنبياء مأمورون بالبلاء وأن هذا التعريف باطل وأنهم يتفاوتون في مدى استجابة لهم يعني واحد يعني معه الرهد واحد معه الرجل والرجلان وواحد ليس معه أحد ليس معه أحد وهذا التعريف أخذه العلماء حسب ظني والله أعلم من حديث موضوع مكذوب وكنا نسمعه في بداية الطلب من بعض الشيوخ وعندما كانوا يذكرون هذا التعريف كان ذهني مباشرة يسافر إلى هذا الحديث ما هو هذا الحديث؟ حديث يقولون قال رسول الله وهذا غير صحيح حديث موضوع مكذوب لا أسلو من الصحة أنبياء بني إسرائيل كعلماء أمتي أنبياء بني إسرائيل كعلماء أمتي وهذا غير صحيح إذا فالتعريف باطل إذا ما هو التعريف المختار ما دام حكمت على هذا التعريف بأنه باطل الجواب التعريف الصحيح أن يقال بأن النبي إنسان اوحي إليه بشرع قديم وأؤمر بالتبليغ أما التبليغ لابد بشرع قديم مثلا أنبياء بني إسرائيل كلهم مبعوثون بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام ما هي التوراة ولذلك في صح البخاري كانت بنو إسرائيل تشوسهم الأنبياء كلما مات نبي قام نبي أو كما قال إذن فهم تابعون لشريعة موسى التي جاء بها في التوراة هذا هو التعريف الصحيح إنسان اوحي إليه بشرع قديم وأمر بالتبليغ وأما الرسول الرسول لغة الإرسال في اللغة التوجيه فإذا بعثت شخصا في مهمة فهو رسولك ولهذا يقول الله عز وجل حاكيا قول ملكة سبع وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فناظرة فعندما ترسله وتبعثه في مهمة فهو رسول وكان العرب لا يقتلون الرسل لا يقتلون الرسل وكان الرسول عليه الصلاه والسلام يرسل الرسل وهناك كتاب في بنطولون في الرسل جمع كتب النبي عليه الصلاة والسلام إذا فالتوجيه وإرسال الشخص إلى شخص آخر يسمى رسولها ما على الرسول إلا البلاء يقولون وقد يريدون بالرسول في بعض الأحيان ذلك الشخص الذي يتابع اخبار الذي بعثه هذا أخذ من ماذا أخذ من قول العرب جاءت الإبل رسالة معنى رسالة يعني متتابعة هذه تتبع هذه فهذا الذي يتبع اخبار الناس يتقصى اخبار الناس يقال له رسولا رسولا وعلى ذلك فالرسول إنما سموا الرسل إنما سموا الرسل جميعا مشغل الرسل الرسل إنما سموا بذلك لأنهم وجهوا من قبل العلي العظيم من قبل الله تعالى قال الله عز وجل ثم أرسلنا رسولنا تترعى يعني متتابعين وهم مبعوثون برسالة معينة مكلفون بحملها مكلفون بتبليغها ومتابعتها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الله أعلم حيث يجعل رسالته إذن فهم مكلفون بماذا بحمل الأمانة والرسالة ومكلفون بتبليغها ومتابعتها وقالوا أيضا في الرسول من جهة الاستراح إنسان اوحي إليه وأمر بالتبليغ والمختار فيما أيضا احتاد فيه في نوع من النقص هذا هذا التعريف المشهور بين الناس بل بين العلماء المختار أن يقال إن الرسول من اوحي إليه بشرع جديد والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله لتقرير شرع من قبله إذا شئت أن تجمعهما في تعريف واحد في تعريف واحد هكذا أجمعهم رسول من اوحي إليه بشرع جديد نبي مبعوث لتقرير شرع من قبله لتقرير الشرعي من قبلها ثم لا نتحدث عن عدد الرسل والأنبياء لأنه قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعدة الأنبياء والمرسلين في حديث أبي ذر على القول بأنه صحيح وقد صححه الشيخ الألباني في المشكات قال قلت يا رسول الله كم المرسلون قال ثلاث مئة وبضعة عشر جم من غفيرة وفي رواية أبي أمامة قال أبو ذر قلت يا رسول الله كم وكم وفاء, وفاء عدة الأنبياء قال مئة ألف وأربعة وعشرون مئة ألف واربعة وعشرون الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيرة في رواه الإمام أحمد على كل على القول بصحته فهذا يبين لنا ولكن هذا ما هو المقصود المقصود تعريف وحل ألفاظ المتني المصنف قال أبدأ بالحمد مصلي على محمد خير نبي ارسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد اتى وحده لاحظ وذي وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد اتى وحده وذي من أقسامي قوله وذي وذي من أقسامي إما أن نقول هذه المسائل الذهنية هي عدة, عدة من أقسام الحديث وقدرها 32 هذا نظر للأنواع كما سيأتي إن شاء الله يعني لانحصار أقسامه في ثلاثة ونقول مثلا وذي بعضهم قال وبعد ابتداء الحقيقي والإضافي وصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبر بذي ذي للمؤنث بذي وذئ تعالى الأنثى اقتصر وذي أي وهذه إشارة المؤنث وهذه المنظومة الحاضرة في الذهن أو هذه المسائل الذهنية الحاضرة في الذهن هي حاوية لعدة من أقسام الحديث وهذا النوع وهذا العدد يعني الآتي ذكرها حال كونها من أقسام الحديث جملة حال حال كونها من أقسام الحديث قدرها أربع وثلاثون حديثا أو نوعا أو نوعا فيكون عدد الأقسام كعدد الأبيات وقيل الأقسام أكثر كما سيأتي إن شاء الله لكن إذا قلنا بأنها أربع وثلاثون فيكون عدد الأقسام كعدد الأبيات كعدد الأبيات وذي وذي من أقسام الحديث أي وهذه المنظومة الحاضرة في الذهن وهذه المسائل الذهنية هي حاوية لعدة أقسام الحديث من أقسام الحديث حاوية حال كونها من أقسام الحديث الآتية ذكرها من أقسام الحديث لاحظ عدة قولنا بأن هي نيف وثلاثون قسماً فيكون هذا عام فيكون منها ما يختص بالمتن كالرفع والوقف والقطع ومنها ما يختص بالسند كالعلو والنزول ومنها ما يرجع لهما معا كالصحه والحسن والضعف كما سبق أن قلنا كما سبق أن قلنا فيكون ايضا من اقسام من اقسام حال يعني المراد بالأقسام هنا ما يشمل الانواع المندرجه تحت الأقسام، وإلا فأقسام الحديث لا تخرج عن ثلاثة، لا تخرج عن ثلاثة كما سبق أن قلنا. كيف؟ مثلا الحديث إما أن يشتمل على أوصاف على أعلى على أعلى أوصاف القبول فيكون صحيحا، أو أن يشتمل على أدنى أوصاف القبول فيكون حسنا. أو أن يخلو من أوصاف القبول أعلىها وأدنها فيكون ضعيفة، فيكون ضعيفة. إذن فتكون الأقسام ثلاثة والأكثرون قسموا كل السنن إلى صحيح وضعيف وحسن أو والأكثرون قسموا هذه السنن، يعني إما على قول السيوط وإما على قول العراقي والأكثرون قسموا كل السنن أو الأكثرون قسموا هذه السنن. إلى صحيح وضعيف وحسن، فقولنا من أقسام حال قلنا جملة حالية، جمع قسم بكسر القف قسم وهو ما كان مندرج تحت الشيء وأخص منه يعني محل الإنسان بالنسبة الى الحيوان كما يقول مناطق من أقسام وهذه الأقسام يعني إذا قلنا بأنها 34 وثلاثون قسم. ما هي هذه الأقسم؟ هذه الأقسم ستأتي إن شاء الله تحدث علي الناظم يعني الصحيح تحدث عن الحديث الصحيح وشروطه والحسن والضعيف والمرفوع والموقوف والمقطوع والمسند والمتصل والمسلسل والعزيز والمشهور والمعنعن والمبهام والعالي والنازل والمرصل والغريب والمنقطع والمعضل والمدلس والشاذ والمقلوب والفرد والمعلل والمضطرب والمدرج والمدبج والمتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف او المختلف كما سيأتي إن شاء الله هل هو بالكسر أم بالفتح يعني بكسر الله أم بفتحه والمنكر والمتروك والموضوع وبه خاتم الكتاب خاتم الكتاب كما سيأتي إن شاء الله فمثلا في الصحيح قال أوله الصحيح هو هو متصل اسنده هو لم يشد أو يعال يروي عادل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله وقال في الحسن والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت وسيأتي إن شاء الله قد صح هذا هذا البيت يعني قالوا والحسن الخفيف ضابطا إذ غادت رجاله لك صحيح اشتهارت وهكذا الضعيف قال وكل ما عن رطبة الحسن قصور فهو الضعيف وهو أقسم كثر أو أقسم كاثور كما سيأتي ثم ذكر المرفوع ثم ذكر المقطوع وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعين هو المقطوع ثم ذكر المسند والمسند المتصل لإسناد من رويه حتى المصطفى والميابين ثم ذكر أيضا المتصل وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى في المتصل أو للمنتهى كبنسية التصحيح ثم ذكر المسلسل مسلسل قل ما على وصف اتى مثل اما والله أن بني الفتى كذلك قد حدثني قائمة أو بعد أن حدثني تلسمى تل ثم ذكر العزيز وذكر المشهور عزيز مروي ثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة وسيأتي تصحيح بعض الأبيض ثم ذكر المؤنعان والمبهم معنعان كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي الميسم. ثم ذكر أيضا العالي وكل ما قلت رجاله على ثم ذكر النازل وضده ذاك الذي قد نزل ثم ذكر أيضا الموقوف وما أذفته الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكين ثم ذكر المرسل ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب مر فقط الآن أذكر لكم الأبيات كما عند الناظم وهذه الأبيات معظمها صححها بعض العلماء ثم ذكر ايضا المنقطع وكل ما لم يتصل بحال اسناده من قاطع الأوصال ثم ذكر المعضل والمعضل الساقط من هسناني وما أتى مدلسا نوعان المدلس الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقول عمن فوقه بعنوان والثاني لا يسقطه لكن يصف أو صافى بما به لا ينعرف ثم ذكر أيضا الشاذ والمقلوب وما يخالف الثقة في الملا وما يخالف الثقابه في الملا وما يخالف الثقة فيه الملا في الشاذ والمقلوب قسمان تلا ثم ذكر أيضا المقلوب وذكر أنواعه والإبدال إبدال راون ما براون قسمه وقلب إسناد لما ثم ذكر الفرض والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية ثم ذكر أيضا المعلل وما بعلة غموض أو خفا معلل عنده موقد عرف ثم ذكر أيضا المضطرب وذو اختلاف سند أو ماتني مضطرب عند أهيل الفني ثم ذكر المدرج والمدرجات في الحديث ما اتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت إلى آخره ذكر المدبج ذكر المدبج فقال وما رواه كل, كل قرن عن اخيه مدبج فعرفه حقا وانتخه وذكر أيضا المتفق والمفترق متفقون قال متفق لفظ وخط المتفق وضده فيما ذكرنا المفترق ثم ذكر المؤتلف يعني المؤتلف وذكر أيضا المنكر فقال في المؤتلف مؤتلف متفق خط فقط وضده مختلف فخش الغلط ثم ذكر المنكر قال والمنكر الفرد به روين غدا تعديله لا يحمل التفرد ثم ذكر المتروك متركهما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فوكرد ثم ذكر المصنوع الموضوع والكاذب حيث قال والكاذب المختلاق المصنوع على النبي فذلك الموضوع إلى أن قال المصنف رحمه الله وبه ختم مقدمته فقال وقد أتتك الجوار المكنوني سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثن بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت إذا بهذا ذكر أنواع الحديث وقد ذكرنا كل نوعين بدليلين إذا فقال المصنف رحمه الله وذي من أقسام الحديث عدة وذي من أقسام الحديث عدة ووجه الحصري في الثلاثة يعني الصحيح الحسن والضعيف قلنا إما أن يجتمل الحديث على أعلى أوصاف على, أو على الأوصاف فيكون صحيحا أو على أدناها فيكون حسنا أو لا يشتمل لا على اعلاها ولا على ادناها فيكون ضعيفا وهذا الضعيف في أنواع وعدة العدة بالكسر يعني تقال لماذا لجماعة من الشيء لجماعة من الشيء ثم قال وكل واحد يعني كل واحد من هذه الأقسام التي ذكرنا وكل واحد أتى, أتى ماضي بمعنى المستقبل أن يأتي يأتي أتأمر الله أي يأتي أمر أمر الله والمقصود به يأتي في النظم مع حده وتعريفه مع حده وحده وحد ما قال وحده وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أي مع حده الو بمعنى معنى مع لاحظ الو في قوله وحده بمعنى مع أي مع حده لاحظ المراد بالحد الحد التعريف والتوضيح والبيان، ولكن ما المقصود بالحد لغة؟ الحد لغة قيل إنه المنع قيل إنه المنع ومنه سمي لاحظوا سمي البواب حدادا لمنعه الناس عن الدخول في الدار وسمي الحد حد في تأديب المذنب لمنعه يوم المعاداة يعني يمنعه يمنعه من المعاودة إلى الكبيرة والمعصية ومنه حدود الله يعني حدود الله يعني ما نهى عن تعديه وتجاوزه, وتجاوزه هذا من جهه اللغة والحداد سمي حدادا لأنه يصنع لنا الباب يمنع الناس من الدخول يمنع الناس من الدخول واستلاحا استلاحاً مثلا جاء في إسعاف ذول وطر لشيخنا الأثيوبي بأنه ما يميز الشيء أعمى عده وقد قال هذا السخاوي وغيره وبعضهم قال هو الجامع المانع ويقاوله المطرد وحدود الشرع بمعنى موانع وزواجر لأن لا يتعدى العبد عنها ويمتنع بها إذن الحد هو قول دال على ما الشيء على ما الشيء وقد عرفنا عرفنا هنا بحده وماهيته ولذلك يقولون وقد عرفنا هذا بحده أو بنوعه أو بمثاله أو بضده ولذلك دائما أقول لكم الأشياء تعرف بحقائقها أو أقول لكم الأشياء تعرف بأضادها والضد يظهر حسن والضد وبضدها تتبين أو تتميز الأشياء أو نقول بالمثال أو بالنوع أو, أو بالماهية يقول عرفناه بحده وماهيته ماهي الشيء يقول القرطبي ماهي الشيء هو حقيقته وذاته التي هو عليها وسواء كان يعني يقول أيضا رسمناه بالرسم التام أو الناقص هذه من مصطلحات علماء المنطق يعني الرسم التام والرسم الناقص يعني إذا ما عندكم عرض فيه لا يعني نبينم الرسم التام هو ما يترك من الجنس القريب والخاصة. يعني كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك الحيوان الضاحك الإنسان حيوان ضاحك عندما تقول حيوان يشمل كل من فيه حياة لكن عندما تقول ضاحك يعني هذا الأصل في الإنسان وإن كالآن توجد حيوانات تضحك ولكن نادرة والنادر لا حكم له ونحن نتكلم على الشامل العام والحيوان أيضا يقول الحيوان الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة هذا الرسم التام أو الرسم الناقص الرسم الناقس هو ما يكون بخلاف التام يعني كتعريف الإنسان بالضاحك أو بالجسم الضاحك أو بالجسم الضاحك قال المصنف رحمه الله أبدأ بالحمد مصلي على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده ثم قال أولها الصحيح وهو متصل إسناده ولم يشذ أو يعال يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله الآن بدأ المصنف رحمه الله في الشروع بالذات يعني في ماذا في الحديث الصحيح في الحديث الصحيح أما هذه هي مقدمة ما سبق كله عبارة عن مقدمة مثلا تكلم عن الحمد وتكلم عن الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام واثنى على الله عز وجل وشكره على نعمه أداء لبعض ما يجب اجمالا ويعني صلى على النبي عليه الصلاه والسلام لانه هو الذي بلغ لنا الشرع هو الذي بلغ لنا الشرع ثم ايضا يعني بينا لنا أن هذه المنظومات تجمع أنواعا من الحديث وستمر بكم كلها إن شاء الله مع تعريفها مع تعريفها فحيث قال وأولها أبدأ بالحمد مصلي على محمد خير نبي أرسيل خير قلنا أفعل تفضيل بمعنى أخير بمعنى أخير كما سبق أن قلنا وبيننا معنى النبي ومعنى الرسول وبيننا التعريف المشهور وهو غير صحيح ثم قال وذي من أقسامي يعني هذه المنظمة الحاضرة في الذين كما قلنا من أقسامي الحديث عدة وسبق تعريف الحديث وتعريف السند وتعريف المتن وتعريف, وتعريف بعض الألفاظ وبعض المصطلحات الأولوية يعني باختصار في الدروس السابقة وإلا لو أردنا التوسع يعني لكان هذا يأخذ وقتا طويلا وقد كتبنا فيه كتابا بعنوان كما قلت لكم سابقا ما هو عنوانه عنوانه دليل الفلاح في معرفة بعض الفاظ المصطلح أو الاستلاح أو الاستلاح والكتاب مطبوع الطلاطم عليه في 608 صفحات 608 صفحات وذكرت أيضا الفاظ التجريح في كتاب مستقل طبعاء أيضا بعنوان شفاء التبريح في شرح الفاظ التجريح ونقف هنا إن شاء الله عند قول المصنف أولها الصحيح هو هو متصل يسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عادل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله وإن شاء الله ضروري حفظ المتن أهم شيء ان يحفظ الطالب المتنى ويحفظ حقيقة, حقيقة كل نوع من أنواع الحديث وكذا تقسيماته أن يحفظ سماته. ويحفظ أيضا ما احترز منه المحدثون ويحفظ الشروط التي يذكرها المحدثون إذا شئت أن تكون محدثا يعني كيف تصير محدث وأنت لا تحفظ حقائق الحديث ولا تعرف شروطها ولا تعرف المستثنيات ولا تعرف المحترزات ولا تعرف استلاحات المحدثين ولا تعرف الفاظ المحدثين إذن لا بد من معرفة هذا وحفظ هذا فعلم الحديث سهل جدا سهل جدا إذا كان الإنسان يعرف الحسابات هو كمثل الحسابات كمثل الحسابات يحتاج إلى الدربة ويحتاج إلى ماذا إلى طول نفس وإلى الصبر والمصابرة حتى يصير الإنسان محدثا وما ذلك على الله بعزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته